فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غَنِيٌ حميد زعم الذين كفروا أن لن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 خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده جُرٌ عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون ان يقِض الله قَضًا حَسَني ضَعفونكُم وَيَغفِ لَكم وَيَغفِلَكُم لكم ويغفر واللهَّهُ شَكُورٌ حَليم عَالمُ الغَبِ والشَّهادَة العزيز الحكيم.